بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الخامس من التذكرة فإذا تلقنها المحتضر وقالها مروة واحدة فلا تعاد عليه لالا يضجر وقد كره أهل العلم الاكثار من التلقين والإلحاح عليه إذا هو تلقنها أو فهم ذلك عنه قال ابن المبارك لقن الميت لا إله إلا الله فإذا قالها فدعوه قال أبو محمد عبد الحق وإنما ذلك لأنه يخاف عليه إذا لج عليه بها أن يتبرم ويضجر ويثقلها الشيطان عليه فيكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله اكرم الاكرمين وكذلك أمر ابن المبارك أن يفعل به قال الحسن بن عيسى قال لي ابن المبارك لقني يعني الشهاده ولا تعد عليه الا ان اتكلم بكلام ثان والمقصود ان يموت الرجل وليس في قلبه الا الله عز وجل لان المدار على القلب وعمل القلب هو الذي ينظر فيه وتكون النجات وتكون النجات به واما حركه اللسان دون ان تكون ترجمه عما في القلب فلا فائدة فيها ولا عبارات عندها والله تعالى أعلم هنا ولا عب وفي المخطوط أو في المطبوع لا عبارة أتابع قلت وقد يكون التلقين بذكر الحديث عند الرجل العالم كما ذكر أبو نعيم أن أبا زرعة كان في السوق يعنده أبو حاتم ومحمد بن سلمة و بن سلمة والمنذر بن شاذان وجماعات من العلماء فذكروا حديث التلقين فاستحيوا من أبي زرعة فقالوا يا أصحابنا تعالوا نتذاكر الحديث تعالوا نتذاكر الحديث فقال محمد بن سلمة حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب ولم يجاوزه وقال أبو حاتم حدثنا بن حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب ولم يجاوز والباقيون سكوت. فقال أبو زرع رعيد من عندي حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب ولم يجاوز. وقال أبو حاتم حدثنا بندار وحدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب ولم يجاوزه والباقون سكوت فقال أبو زرعة وهو في السوق حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مره الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وفي رواية حرمه الله على النار وتوفي رحمه الله سبحانه وتعالى الحاشيه واحد صحيح لغيره أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أحمد اثنان صحيح البغوي في شرح السنة ثلاثة أخرجه البغوي في شرح السنة متابع ويروى عن عبد الله بن شبرمة, أو بن شبرمة أنه قال دخلت مع عامر الشعبي على مريض نعوده فوجدناه فوجدنا لما به ورجل يلقنه الشهادة ورجل يلقنه الشهادة ويقول له لا إله إلا الله وهو يكثر عليه فقال له الشعبي ارفق به فتكلم المريض وقال ان تلقني أو لا تلقني فاني لا أدعها ثم قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها فقال الشعري الحمد لله الذي نجى صاحبنا هذا وقيل للجنيد رحمه الله سبحانه وتعالى عند موته قل لا إله إلا الله فقال ما مسيته فأذكره قلت لا بد من تلقين الميت وتذكيره الشهادة وإن كان على غاية من التيقظ فقد ذكر أبو نعيم الحافظ من حديث مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحكيمة من الرجال والنساء يتحيروا عند ذلك عند ذلك المصرع وإن الشيطان أقرب من ابن آدم عند ذلك المصرع والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يتالم كل عضو منه على حياله وروي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول حضر ملك الموت رجلا قال فنظر في قلبه فلم يجد فيه شيئا ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول لا إله إلا الله فغفر له بكلمة الإخلاص ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين باسنادي. وخرجه الطبراني بمعناه وسيأتي في آخر أبواب الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى باب من حضر الميت فلا يلغو وليتكلم بخير وكيف الدعاء للميت إذا مات وفي تغميضه مسلما عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن ابا سلمة قد مات فقال قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبا حسنة قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير منه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحاشية واحد ضعيف سبق تخريجه اثنان ضعيف رواه البيهقي في الشعب وأرجعه العراقي لابن أبي الدنيا وقال فيه رجل لم يسم هامش الإحياء أربعة صحيح مسلم كتاب الجنائز وتابع وعنها قالت دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أبي سلمة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 ونور له فيه فصل قال علماؤنا قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا أمر ندب وتعليم بما يقال عند المريض أو الميت واخبار بتامين الملائكة على دعاء من هناك ولهذا استحب العلماء أن يحضر الميت الصالحون وأهل الخير حالة موته ليذك... ليذكروه ويدعو له ولمن يخلفه ويقول خيرا فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة فيمتفع بذلك الميت ومن يصاب به ومن يخلفه باب منه وما يقال عند التغنيض ابن ماجة عن شداد بن أوسم قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقلوا خيرا خير فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر الخرائطي أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا أبو موسى عمران بن موسى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم الحسن قالت كنت عند أم سلمة فجاءها إنسان فقال فلان بالموت فقالت لها انطلقي فإذا احتضر فقول السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وخرج وخرج من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن بكر بن أبي عبد الله المزني قال إذا غمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسبح ثم تلا سفيان عوض بالله من الشيطان الرجيم والملائكة يسبحون بحمد ربهم قال أبو داود تغميض الميت إنما هو بعد خروج الروح سمعت محمد بن أحمد المقري قال سمعت ابا ميسرة قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم كتاب الجنائز الترمذي في كتاب الجنائز أبو داود في كتاب الجنائز اثنان حسن رواه ابن ماجة في كتاب الجنائز وفي الزوائد اسناده حسن لأن قزعة ابن سويد مختلف فيه وباقي رجاله ثقات وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي أربعة الخبر صحيح ابن أبي شيبة عبد الرزاق متابع قال سمعت أبا مصر وكان رجلا عابدا يقول غمط جعفر المعلم وكان رجلا عاقلا في حالة الموت فرأيته في منام يقول أعظم ما كان عليك علي أعظم ما كان عليا تغميضك قبل أن أموت باب ما جاء أن ميت يحضره يحضره الشيطان عند موته وجلسائه في الدنيا وما يقاف من سوء الخاتمة والعياذ بالله أكرم الأكرمين أرحم الراحمين يا الله روي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان الواحد عن يمينه والآخر عن شماله فالذي عني فالذي عن يمينه على صفة أبيه يقول له يا بني إني كنت عليك شفيقا ولك محبا ولكن مت على دين النصرانية فهو خير الأديان والذي على شماله على صفة أمه تقول له يا بني إنه كان بطني, بطني لك وعاء وثدي لك ثقاء وفخذي لك وطاء ولكن مت على دين اليهود وهو خير الأديان ذكره أبو الحسن القابسي في شرح رسالة ابن أبي زيد له وذكر معناه أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة وإن عند استقرار النفس في التراقي والارتفاع تعرض عليه الفتن وذلك أن إبليس قد أنفذ أعوانه إلى هذا الإنسان خاصة واستعملهم عليه ووكلهم به فأتون المرأة وهو على تلك الحال فيتمثلون له في صورة من سلف من الأحباب الميتين الباغين له النصح في دار الدنيا كالأبي والأم والأخ والأخت والصديق الحميم فيقولون له أنت تموت يا فلان ونحن قد سبقناك في هذا الشأن فمت يهوديا فهو الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى فإن انصرم عنهم وأبا جاءه آخرون وقالوا له مت نصرانيا فإنه دين المسيح وقد نسخ الله به دين موسى ويذكرون له عقائد كل ملة فعند ذلك يزيغ الله من يريد زيغه والعياذ بالله عز وجل وهو معنى قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه اي لا تزغ قلوبنا عند الموت وقد هديتنا من قبل من قبل هذا زمانا فاذا اراد الله بعبده هداية وتثبيتا جاءته الرحمه وقيل هو جبريل عليه السلام فيطرد عنه الشياطين ويمسح الشحوب عن وجهه فيبتسم الميت لا محالة وكثير من يرى مبتسما في هذا المقام فرحا بالبشير الذي جاءه من الله سبحانه وتعالى فيقول يا فلان أما تعرفني أنا جبريل وهؤلاء أعداؤك من الشياطين مت على الملة الحنيفية والشريعة الجليلة فما شيء أحب, ما شيء أحب, إلى, الإنسان فما شيء أحب إلى الإنسان وأفرح منه بذلك الملك وهو قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثم يقبض عند الطعن على ما يأتي وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل حضرت وفاة أبي أحمد وبيدي الخرقة لأشد الحيّ، فكان يغرق ثم يفيق،, يفيق ثم يفيق ويقول بيده لا بعد لا بعد. فعل هذا مرارا، فقلت له يا أبت أي شيء أي شيء ما يبدو لأ منك فقال إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله. يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت قلت وقد سمعت شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي بثغر الإسكندرية يقول حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد ابن محمد القرطبي بقرطبة وقد احتضر فقيل له قل لا إله إلا الله فكان يقول لا لا فلما أفاق ذكرنا له ذلك فقال أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي يقول أحدهما مت يهودية فإنه خير الأديان والآخر يقول مت فإنه خير الأديان فكنت أقول لهما لا لا إلي تقولان هذا وقد كتبت بيدي في كتاب الترمذي والنسائي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم عند موته فيقول مت يهودية مت نصرانية فكان الجواب لهما لا لكما قلت ومثل هذا عن الصالحين كثير يكون الجواب للشيطان لا لمن يلقنه الشهادة وقد تصفحت كتاب الترمذي أبي عيسى وسمعت جميعه فلم أقف على هذا الحديث فيه فإن كان في بعض النسخ فالله تعالى أعلم وأما كتاب النسائي فسمعت بعضه وكان عندي كثير منه فلم أقف عليه وهو نسخ فيحتمل أن يكون في بعضها والله سبحانه وتعالى أعلم وروا ابن المبارك يوسفيان عن عن مجاهد قال ما من ميت إلا تعرض عليه أهل مجالسه الذين كان يجالس إن كان أهل له فأهل له وإن كانوا عيث إن كانوا أهل له فأهل له وإن كانوا أهل ذكر فأهلوا ذكر وقال الربيع بن شبرمة ابن معبد الجهني, الجهني وكان عابدا بالبصرة أدركت الناس بالشام وقيل لرجل يا فلان قل لا إله إلا الله قال اشرب واسقني وقيل لرجل بالأهواز يا فلان قل لا إله إلا الله فجعل يقول ده ياسده دواز ده تفسيره عشرة أحد عشر, اثنى عشر كان هذا الرجل من أهل العمل والديوان فغلب عليه الحساب والميزان ذلك أعيد ذكر هذا, التف... ذكر هذا التفسير أو ذكر هذا التفسير أبو محمد عبد الحق قال الربيع وقيل ذي الرجل هنا بالبصرة يا فلان قل لا إله إلا الله فجعل يقول يا رب قائلتي يوما وقد لغبت أين الطريق؟ أعيد قد لغبت أين الطريق إلى حمام من جابي؟ قال الفقيه أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد هذا رجل قد استدلت استدلتهم رأى إلى الحمام فدلها إذا استدلت هو هذا رجل قد استدلتهم رأة إلى الحمام فدلها إلى منزله فقاله عند الموت. في الحاشية واحد أخرجه أبو نعيم في الحلية وهي حكاية غريبة أن تفرد بها ابن علام وأخرجه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وإسناده صحيح إثنان ضعيف البيهقي في شعب الإيمان وابن المبارك في الزهد ثلاثة أخرجه البيهقي في الشعب متابعة وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية في كتاب العاقبة له فقال وهذا الكلام له قصة وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره وكان بابه يشبه باب حمام فمرت به جارية لها منظر وهي تقول أين الطريق إلى حمام من جاب فقال لها هذا حمام من جاب وأشار إلى داره فدخلت الدار ودخل وراءها فلما رأت نفسها معه في داره وليس بحمام علمت أنه خدعها أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة وفي تلك الدار وقالت له يصلح معنا ما, ما نطيب به ما نطيب به عيشنا وتقر به أعيننا قال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وبكل ما تشتهين فخرج وتركها في الدار ولم يقفلها وتركها محلولة على حالها ومضى فاخذ ما يصلح لهما وما يصلح لهما ورجع وما يصلح ورجع ودخل الدار فوجدها قد خرجت وذهبت ولم يجد لها اثرا فهام الرجل بها واكثر الثكر لها والجزع عليها وجعل يمشي في الطرق والازقه وهو يقول يا رب قائلتي يوم وقد لغبت أين الطريق إلى حمام من جابي وإذا بجارية تجاوده من طاق وهي تقول هل لا جعلت لها لما ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب فزاد, هيما فزاد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل كتالك حتى كان من أمره ما ذكر فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من المحن والفتن قلت ومثل هذا في الناس كثير مما غلب عليه الاشتغال بالدنيا والهم بها أو سبب من أسبابها حتى لقد حكي لنا أن بعض السماسرة جاء عنده الموت فقيل له قل لا إله إلا الله فجعل يقول ثلاثة ونصف أربعة ونصف وغلبت عليه السمسرة ولقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول الدار الفلانية فأصلحوا فيها كذا والجنان الفلاني اعملوا فيها كذا وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول عقلك الحمارة وقيل لآخر او عقلك الحمارة متابع وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول البقرة الصفراء غلب عليه حبها والاشتغال بها نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والممات على الشهادة بمنه وكرمه أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين ولا قد حكى ابن ظفر في كتاب النصائح قوله قال كان يونس بن عبيد رحمه الله سبحانه وتعالى بزازا وكان لا يبيع في طرفي النهار ولا في يوم غيم فأخذ يوما ميزنه فرده بين حجرين، فقيل له هل أعطيته الصانع فأصلح فزاده فقال لو علمت فيه فسادا لما ابقيت من مالي قوت ليله قيل له فلما كسرته قال حضرت الساعة رجلا احتضر فقل فقلت له قل لا إله إلا الله فامتعض فألححت عليه فقال ادعوا الله لي فقال هذا لسان الميزان على لساني يمنعه يمنعني من قولها قلت أفما يمنعك إلا من قولها فقال نعم قلت وما كان عملك به قال ما أخذت ولا أعطيت به إلا حقا في علمي غير أني كنت أقيم المدة ولا أفتقده ولا أختبره فكان يونس بعد ذلك يشترط على من يبايعه أن يأتي بميزان ويزن بيده وإلا لم يبايعه باب ما جاء في سوء الخاتمة والعياذ بالله عز وجل وما جاء أن الأعمال بالخواتين نسأل الله سبحانه وتعالى أفضل خاتمة مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل يختم له بعمل أهل الجنة. وفي البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم. قال أبو محمد عبد الحق اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله سبحانه وتعالى منها بمنه وجوده وكرمه لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله عز وجل والحمد لله رب العالمين وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم العياذ بالله ثم العياذ بالله أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته كإبليس الذي عبد الله سبحانه وتعالى فيما يروى ثمانين ألف سنة وبالعام ابن باعوراء وبالعام ابن باعوراء الذي آتاه الله سبحانه وتعالى آياته فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض واتباع هواه وبرصيص العابد الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر ويرى أنه كان بمصر رجل ملتزم, ملتزم مسجدا للأذان والصلاة وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة فرقى يوما المنارة على عادته للأذان وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي فطلع فيها فرأى ابنتها صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار فقالت له ما شأنك ما تريد فقال أنت أريد قالت لماذا؟ قال لها قد سلبت لبي واخذت بمجامع قلبي قالت لا أجيبك إلى ريبة قال لها اتزوجك قالت له أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك قال لها أتنصر والعياذ بالله عز وجل قالت إن فعلت أفعل فتنصر لي تزوجها وأقام معهم بالدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم في كتاب القدر أثناء الصحيح البخاري في كتاب القدر متابع فسقط منه فمات فلا هو بدينه ولا هو بها فنعوذ بالله سبحانه وتعالى ثم نعوذ بالله سبحانه وتعالى ثم نعوذ بالله سبحانه وتعالى من سوء العاقبه وسوء الخاتمة ويروى أن رجلا علق بشخص واحبه فتمنع عنه واشتد نفاره فاشتد كلف البائس الى اللزم الفراش فلم تزل الوسائط تمشي بينهما حتى وعد باي يعود فاخبر بذلك ففرح واشتد ففرح واشتد فرحه وسروره وانجلى عنه بعض ما كان يجده فلما كان في بعض الطريق رجع وقال والله لا أدخل مداخل الرياض ولا اعرض بنفسي لمواقع التهم فأخبر بذلك البائس البائس المسكين فسقط في يده ورجع إلى اسوا ما كان به وبدت علامات الموت وأماراته عليه قال الراوي فسمعته يقول وهو في تلك الحال سلام يا راحة العليل وبرد ذل في نحيلي رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل والعياذ بالله عز وجل والعياذ بالله والعياذ بالله قال فقلت له يا فلان اتق الله سبحانه وتعالى فقال قد كان ما كان فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت قد قامت عليه فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى روى البخاري عن سالم عن, سالم عن عبد الله قال كان كثيرا ما كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب ومعناها ومعناها ومعناه يصرفها أسرع من مر الريح على اختلاف في القبول والرود والإيرادة والكراهية وغير ذلك من الأوصاف وفي التنزيل عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه قال مجاهد المعنى يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع حتى لا يدري ما يصنع قال الله سبحانه وتعالى هنا في قبل قول الله سبحانه وتعالى في المطبوع حتى لا يدري ما يصنع بيانه ثم الآية الكريمة اذا أعيد قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل واختار الطبري أن يكون ذلك أشبارا من الله سبحانه وتعالى بأنه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 ونسألك حسن الختام يا الله